بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي الناجدي رحمه الله تعالى في رسالته القواعد الأربع بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش رب العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتني صدر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة استهل المؤلف رسالته بالدعاء لطالب العلم ولطالبة العلم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وهذا الدعاء منه يدل على محبته لطلاب العلم والشفق عليه فعادته في رسائله اعلم رحمك الله اعلم وفقك الله لمرضاته أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة فيدل على عظيم شفاقاته ورحمته بطلاب العلم أن يتولاك, أن يتولاك في الدنيا والآخرة أن يحفظك الله عز وجل ويرعاك في الدنيا والآخرة الله ولي الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤه الطاغوت والله وليك يتولاك ويرعاك ويحفظك من كل سوء ومكروه يخرجك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ويخرجك من البيضع إلى السنة فالله هو الذي يتولاك ويسددك وقال أيضا المؤلف المؤلف وأن يجعلك مباركا أينما كنت البركة هي حصول الخير الإلهي في الشيء تكون مباركا أينما حللت وأينما نزلت يحصل بك النفع والهداية ولذا العلم الصادقين يعتبرون مباركين فحيثما حلوا نشروا العلم وبذلوا الخير وكانوا قدوة صالحة فإذا كنت مباركا فحصل بك الخير ومنك الخير وانتفع الناس بك فالمؤلفون يسأل ربه ويدعو ربه أن يجعلك مباركا بركة في عمرك وبركة في علمك وبركة في رزقك وبركة أيضا في دعوتك في ذرياتك فالبركة حصول الخير الإلهي في الشيء فإذا كان الطالب مباركا رايت آثارا طيبة في علمه آثارا طيبة في دعوته آثارا طيبة في ذريته مباركا قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شاكر إذا أعطي شاكر فهو من النعم العظيمة أن العبد إذا أعطاه ربه ورزقه يشكره وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدناكم والنعم تعتبر ابتلاء ليبلوني أكفر أشكر أم أكفر فيتعتبر ابتلاء وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فالمنعم هو الله هو الذي أزدى عليك هذه النعم وهو الذي أعطاك من فضله وما بكم من نعمة فمن الله فوازم عليك أن تعترف بأن المنعم هو الله المتفضل هو الله المعطي هو الله فليس بك شيء ولا منك شيء فليس بحولك ولا قوتك أن كنت ذا علمي وليس بحولك ولا قوتك أن كنت ذا مال فليس بحولك ولا قوتك أن كنت ذا جاه فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكان فضل الله عليك عظيما وأن يجعلك ممن إذا أعطيه شاكر فينبغي للعابد أن يشكر ربه على النعم وأن لا تستدرجه هذه النعم فيطغى ويجاوز الحاد عليه أن يقر بفضل ربه ويعترف بنعمه وأن يبذلها فيما يحب الله ويرضى فيما يحب الله ويرضى إذا أعطاك مالاً فلا ينبغي لك أن تسرف ولا ينبغي لك أن تعصي الله به وإذا أعطاك علما فلا ينبغي أن تتكبر وتبخل في بدله للناس فلا تعلم جاهلا ولا تسعى في هداية من بل وإذا أعطاك جاهلا سلت تظلم لا يجوز لك فالله الذي أعطاك قادر على أن يسلب النعم فتصبح فتصبح مهينا إذ كنت ذا نعمة فعلنا أن نحمض الله على نعمه ونشكر الله على أفاضله إن الله لا ليرضى على العبد إذا أكل الأكلة أن يحمض الله وإذا شرب الشربة أن يحمد الله فالطالب إذا طالب العلم ينبغي له أن يشكر ربه على النعم من الذي حبب إلى قلبك طلب العلم من قم يا أبني قم أنت من الذي حبب إليك المجيء إلى الدرس من أبوك إيه؟ قل نعم يا أبني من الذي حبب اليك المجيء الى الدرس ابي هو طيب ومن الذي جعل اباك اباك يحبب اليك المجيء الى الدرس من الذي جعل اباك يحبب اليك المجيء إلى الدرس انت تقول أن الذي حبب الي المجيء الى الدرس هو ابي و طيب فمن الذي حبب إلى أبيك أن يحبب إليك المجيء إلى الدرس من خائف أنت ما عندك جواب طيب اجلس نعم عندما قم يا أبو ناري أنت قم لا هو أنت الذي ورأ أقيموا. من الذي حبب إليك المجيء إلى الدارس التوحيد فقد انتقلنا إلى القواعد الأربعة يا بني الله هو الذي حبب إليك صحيح الله هو الذي حبب إليك وإلينا وإلى طلاب العلم جميعا الإقبال على الدرس أوليس كذلك أو ليس كذلك هو الذي تفضل بهذا كم من شخص الآن بعيد عن الدرس وكم من ماءة بعيد عن الدرس وكم من شاب بعيد عن الدرس فالله هو الذي تفضل علينا فله الحمد كله وله الشكر كله قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر لا لابد من الاختبار التمحيص لابد من الجواب لابد من أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال الله عز وجل تبارك الذي بيضه الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال الله عز وجل ألف لا ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذا ابتلى لا بد من الاختبار لا بد من ليميز الله الخبيث من الطيب ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عجب الامر المؤمن إن امره كله له خير إن أصابته سرى أكمل شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضرى صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن في ماله ونفسه وولده حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة فأنت إذا ابتليت تصبر تصبر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أن أناسا سألوا فأعطاهم ثم سألوا فأعطاهم فقال مهما يكن من خير فلن أدخل عنكم ومن يستعفذ يعفو الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي عبد عطاء خير وأوسع له من الصبر تصبر تصبر ومن يتصبر يصبره الله النبي صلى الله عليه وعلى آني وسلم يقول ما أصاب عبد من أم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا أرأيت حتى الشوكة تكفر عنك الخطايا الشوكة تكفر عنك الخطايا فإذا على العبد إذا بتلي أن يصبر وما, وما صبرك إلا بالله أما إذا جزع وضجر فإن هذا يعتبر ذنبا ما هو السؤال للوالد؟ في أحد فاهم السؤال؟ الإخوة الذين حولوا في أحد سمع السؤال؟ أما أنتم مسافرون؟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 بجاه النبي لا هذا لا يجوز لا مجيبه لا مجيبه شوف معي يا والد الله يحفظك هناك حديث مكذوب حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مكذوب توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم هذا الحديث مجذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث باطل حديث موضوع وهو منتشر من الذي نشره؟ أهل التصور أهل الحضرة أهل الحضرة لأن عندهم أهل الحضرة هؤلاء وهم يجذبون الله الله الله, الله بعدين يطفئون الأنوار يطفئون الأنوار ويقيفون لماذا تقيفون قالوا جاء النبي جاء النبي دجال يا دجال هؤلاء دجاجلة نشر هذه الأحاديث المكذوبة الموبوعة لا لا تسأل بجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نؤمر بهذا ولا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم جاء وقدر عند ربه عز وجل فأنا لكن لا نسأل الله بجاه النبي فإن هذا سؤال مبتدى سؤال مبتدى ولا نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو توسل مبتدى لكن لو قلت الله مني اتوسل إليك بمحبتي لنبيك هذا طيب هذا طيب لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح عمل صالح والتوسل بالأعمال الصالحة مشروع فهم الوالد شيئا انظروا يا جمعة فهم او لا ايش هكذا قل لا لا تقول بجاه محمد طيب ايش قال الله يفتح علينا وعليك طيب علينا وعليكم جميعا امين اللهم امين وجزاك الله خيرا على هذا السؤال الطيب ما شاء الله هذه أسئلة طيبة آمين آمين طيب أين وصلنا يا إخوة طيب وإذا ابتني الصبر إذن الواجب عليك أن تصبر لأن الله عز وجل يقول ومن الناس من يعبد الله أكمل على حر فإن أصابه خير إطمأن لا وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين عياذا بالله إذا كان عنده مال الأمور طيبة نحمد الله, نحمد الله إذا الأمور كحدت يعني ما عد في إذا كان الأمور ما عد في مال بجران قلق الليل والنهار يعترض على ربه إيش هالحياة هذه إيش هالأمور ما عندي مال ما عندي كذا هذا صابر أو بجر بجر معطرر فعليك أن تصبر عند الضراء وعليك أن تشكر عند السراء الله يبتلي عبادة نبيك صلى الله عليه وسلم عالج أنواع الإبتلا عالج أصناف الفقر قيل عنه كاهن وساحر ومجنون كسر كباعيته شج وجهه وضع سل الجزور على ظهره اغرج من مكة احب البقاء الى قلبه ضجر او صبر اجب صبر طيب فما قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اذنب استغفر يدعو لك ان تكون ممن اذا اذنب استغفر وهل هناك أحد معصوم من الذنب؟ الجواب لا كل من آدم خطاء وخير الخطائين السوابون الله عز وجل النبي يقول إنكم إذا لم تذنبوا لبعب الله بكم وجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فالعبد مهما بلغ صلاحه فإنه يذنب ويقصر لكن عليه أن يتوب من قريب وعليه أن يكثر من التوبة والندم إن الحسنات يذبن السيئات وقد قال الله عز وجل أيضا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأنت لا تصر إذا أذنبت فبادر بالاستغفار والندم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا استغفارا كثيرا كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد كم؟ عندك يا صاحب النظارة ابن أخينا عبد القادر قم أظنك معاذ أو لا معاذ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد كم مرة كم ها؟ مئة مرة صحيح في المجلس الواحد مئة مرة انظر والله عز وجل يقول أفلا يتوبون إلى الله أكمل ويستغفرون وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار نعمة عظيمة أستغفر الله وأتوب إليه فإذا صبقت في توبتك قبيلك الله عز وجل فلتحذر من القنوط ومن اليأس قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فأنت إذا أذنبت فلتستغفر أما أن تذنب وتذنب وتذنب وتذنب وتذنب وتستمر على الذنب فهذا من الشقى ومن العنى قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ألتدري ما هو الران؟ هو الذنب تلو الذنب تلو الذنب فهمتم شيئا قلوا فهمنا طيب أعلام أرشبك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحنيفية ملة من إبراهيم عليه السلام قال الله ثم أخينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الحنيفية الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه المقبل على الله المعرض عما سواه لا ميلة ولا حيفة مقبلا إقبالا تاما على ربه مقبل بقلبه مقبل بنيته مقبل بعمله مقبل بقصده أن تعبد الله ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين ملة إبراهيم أمر الله باتماع ملة إبراهيم وهو أبو الأنبياء وهو أبو الانبياء ربنا قال الله عز وجل ايضا وما جعل عليكم في الدين من حرج اكمل ملة ابيكم ابراهيم قال ملة ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين الاخلاص ان تجتنب الشر وان تفرض الله في ابادته وحده وحده لا شريك له واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا لا ملكا مقربا ولا نبي مرسلا ولا صناما ولا حجرا ولا نواء نجوما ولا كواقبا كل هذا من صور الشرك لا تشرك به شيئا سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر لأن الشرك الأصغر قد يجر إلى الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام الشرك الأصغر كمثل الشرك النية ما شاء الله وشئتا ولولا الله وفلان هذا من الشرك اللفظي لا ينبغي للعبد أن يقع فيه وأيضا منه الحلف بغير الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا بأبنائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمر من حلف بغير الله فقد أشرك انظر إلى انتشار هذا الشرك الموجود في ألسنة الناس يحلف بالنبي موجود موجود والنبي والنبي هكذا موجود هذا من الشرك الأصغار من الشرك اللغضي وبعضهم يقول وحياتك موجود موجود وبعضهم يقول ورأس لعجوز موجود موجود حتى ما يقول أمي يقول لعجوز والله المستعان يا له من بر وموجودهم يقول ورحمة أمي وبعضهم ورحمة خوي موجود موجود كل هذا من الحالف بغير الله كل هذا من الحالف بغير الله وهو من الشرك فالواجب على العابد أن يخلص دينه لله أن يخلص دينه لله من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ليصمت لا يحلف بغير الله لا يحلف بغير الله فإذا حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله هل يكون شركا أصغرا أو أكبرا هذا سؤال كبير سؤال كبير من أجاب عنه فله درام يعني الذي عنده الجواب فليقل ها أنا ذا قم إذا كان حالفا بشيء معظما له كتعظيم الله شرك أصغر أو أكبر أصغر الذي يوافقه يرفع يده والذي يخالفه يرفع يده من الذي يوافقه أنت توافقه في مقال شركة صغر ويمشي للأكبر أيوة. ما أحسن هذا الشرف أصغر ويمشي للأكبر هكذا من الذي يوافق هذا الولاد يرفع يدا ما في أحد يوافقك يا ابني يخالفونك من الذي يخالفه يرفع يدا كلهم يخالفونك أنت لا تبالي بمن خالفك ها؟ شرك أكبر أو أصغر أكبر نعم هو الشرك أكبر إذا كان المحلوب به عظمه كتعظيم الله أو أشد فقد صار شركا أكبرا مخرجا من الملة الآن الذين يحلفون بعبد السلام الأسمر يعظمونه كتعظيم الله أو لا يعظمونه يعظمون أحق سيدي عبد السلام ولا لا يقولون هذا أو لا يقولون وإذا حلف بهذا فهو معظم المحلوف به هذا على خطر عظيم هل ينفعه لا إله إلا الله أجيبه لا تنفعه لو بقيت أمورك كله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فليست كلمة تقال إنها كلمة عظيمة كلمة الاخلاص لها شروط لها معنى عظيم يجب أن تتعلم معناها وتعمل بمقطبها هكذا أمرك ربك فقال اعلم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغذر لذنبك اعلم أرشبك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إذن إذا سألك السائل ما الحكمة في خلق الإنس والجن من يجيب قم قم يا أبو ما الحكمة في خلق الإنس والجن عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له صحيح دليلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليس ليأكلون ليسرحون ليمرحون لا إنما ليعبدون فما المراد ليعبدون أي ليوحيدون أحسنت يا أبني أنت من هذه المنطقة أظهر أن عندكم دروسا جزاكم الله خيرا إذن الحكمة العظيمة هي توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وهل يقبل عمل بلا توحيد أجيب يقبل لا يقبل وهل يقبل عمل بلا اتباع للسنة يقبل لا يقبل إذن كم الشروط شرطان مهمان عظيمان قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة الا مع التوحيد الان اذا قلت لبعضهم ما هي العباده قال سهل سهل ما يحتاج السؤال هذا هذا سؤال سهل العباده صلاه صيام حج صدقه بر الوالدين صله الرحم ايش قال بعض هذا سؤال هذا إذا قلت له أين توحيد الله؟ قال ها أين التوحيد؟ وهذا موجود تسأل الكثيرين الآن تقول لا ما, ما هي العبادة؟ قال سهل الصلاة الصيام الحجبر الولدين ولا يذكر توحيد الله عز وجل الذي هو شرط قبول هذه العبادات شرط قبول هذه العبادات هو التوحيد هل تستطيع أن تصلي بلا وضوء؟ تستطيع؟ ما تستطيع؟ قم يا ابني هل تستطيع أن تصلي بلا وضوء؟ أبدا ولا في حالة من الحالات لا صلاء إلا بوضوء أبدا ها؟ كانك مريض؟ إذا كنت مريضا هكذا إذا كنت مريضا ولا تستطيع استعمال الماء تتيمم صحيح أحسنت هذه واحدة بقي صورة أخرى تبيح لك التيمم تيمم فإذا جئت بها فلك درها نحتاج نأتي بدراهم معنا غدا لا الذي يبيح التيمم صورتان التي ذكرتها أنت عنده الماء وهو مريض لا يقوى على استعمالي نقول له تيامم بقيت صورة أخرى انظر واحد اثنان ثلاثة, اربع ايش يومني هكذا هكذا بس انا هكذا لا يصبح نعم خمسة يرفعون هديهم سبعة ثمانية طيب اجابتها نصف جواب اجل نعم صوره احد لم يقوم من الابناء الصغار انت تقوم او المره تقوم هات الصوره الثانيه للتيمم ما ما يلقاش بنتون بنتون في طيب سبحك الله العظيم في حال عدم وجود الماء هكذا ما يلقاش الماء طيب لا. صحيح أجبت وأصبت فإن لم تجنوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أحسن فضل إذن لا عبادة بلا توحي كما لا صلاة بلا طهار بلا وضوء لا صلاة بلا وضوء أو طهارة دعنا نقول طهارة أو لا.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 هل يفسد وضوءه او لا يفسد يفسد او لا يفسد يجوز ان يصلي بهذا الوضوء بعدما احدث لا يجوز لا صلاة بغير طهور وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضى فكما ان الصلاة لا تقبل الا بوضوء ومن احدث في الطهارة فإن عبادته لا تقبل كذلك من أدخل الشرك على توحيده فإن توحيده لا يقبل انظر إلى خطورة هذا انظر إلى هذا الأمر الخطير لابد أن يكون التوحيد خالصا لله رب العالمين وأن تشرك مع الله غيره إذن قول الله عز وجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي ليوحدون ليحقق هذه الغاية العظيمة العبادة ما هي يعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع اسم جامع لكل ما يحب الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة بعض الناس تقول له ما هي العبادة يقول الصلاة موجود موجود. طيب إماطة الأذى عن الطريق عبادة, عبادة. لماذا لأن الله يحبها إفشاء السلام عبادة؟, عبادة لأن الله يحبها وقد أمر بها وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا طيب تبسمك بوجه أخيك كم يا بني قم أنت تبسمك في وجه أخيك عبادة أنت لما تتبسم في وجوه الآخرين عبادة أنت ما تتبسم في وجه أحد عبادة متأكد صحيح تبسمك في وجه أخيك صدقة تبسمك في وجه أخيك صدقة أحسنت يا بنيت إذن عبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فالمحبة عبادة ومحلها القلب الخشية عبادة ومحلها القلب الرجاء عبادة ومحلها القلب فالعبادة سواء كانت قلبية أو كانت على تظهر على الجوارح فكلها إذا كان الله يحبها فهي عبادة لماذا زهد الكثيرون في أعمال البر لأن العبادة عنده ماذا الصلاة أول ما تذكر العبادة يقول واضح الصلاة لا العبادة أوسع من هذا لا شك أن الصلاة شأنها عظيم في الإسلام بين الرجل والكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهل أنت خلقت يا بني أنت هل خلقت للأكل والشرب قم خلقت للأكل والشرب لكنك تأكل وتشرب الآن أنت ما خلقت للأكل والشرب وتأكل وتشرب كيف ذاك قم هل خلقت للأكل والشرب صح صح يا شيء أنت خلقت للأكل والشرب ها الله يهدي حتى أنه لا يبدو عليك يا أبني أنك تأكل وتشرب نعم قم أنت هل خُلقت للأكل والشرب؟ خُلقت للعبادة التوحيد صحيح. إذا لماذا تأكل وتشرب؟ سؤال قوي محير لكنه سهل ولا لا يا إخوة؟ سهل. نعم عندما قام ما أكثر الأبناء الذين يجيبون اليوم نعيذهم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة نعم خلقنا لتوحيد الله وعبادته نأكل ونشرب لماذا؟ لنقوى على طاعة الله صحيح نحن نأكل ونشرب كي نحيا كي نطيع ربنا والله أمرنا أن نأكل ونشرب فاكلوا واشربوا ولا تسرفوا هكذا ولا تسرفوا فالله أمرنا بأن نأكل ونشرب دون إسراف ولا مخيلة ولا يمكن أن يقوم لنا قوام دون أكل واشر فنأكل ونشرب كي نقوى على طاعف الله عز وجل فهمتم فهمتم أولا من الذي يأكل ويشرب كالأنعام من عندك من الذي حياتهم أكل وشرب كما تأكل الأنعام وتشرب من انظر واحد اثنان ثلاثة فذكرهم ربنا في كتابه من الذين يأكلون ويشربون كما يأكل ويشرب الخروف والبقرة من؟ ما عندك جواب؟ اجلس أفيك واحد عنده جواب مع الدليل قل لكن مع الدليل أنت أقمناك؟ أظن أن أقمناك اجلس نرد أخا من الأبناء إلى الصغار لم نقموا أين هو الذي لم يقوم؟ اه كيف؟ خلاص يا ابو الاول مره يقوم قم الكفار هم الذين ياكلون ويشربون كالانعام صحيح دليللوك والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى الاحسنتا يا بني إجابة قوية الكافر الآن يأكل ويشرب كما تأكل الحيوانات هل ينتظر الدار الآخرة؟ أجيب هل ينتظر جنات عدن؟ أجيب هل ينتظر ما أعده الله للمتقين؟ أجيب لا يأكل يشرب ينام يأكل يشرب ينام ثم النار مثوا لا أحسن نحن نأكل ونشرب ونشرب لأن الله سخر لنا هذا وأباح لنا هذا ونقوى به على طاعة ربنا الآن أنت لو أكلت وشربت تريد بهذه النية أو بهذا الأكل والشرب أن تقوى على الطاعة تثاب على أكلك تثاب تثاب على شربك تثاب فلله الفضل والمن بقي وقت ساعة إلى ربع طويل بحث كم المدة بعد العصر إلى المغرب ثلاث ساعات حياكم الله لن نقرأ طيب قال فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار نصلى الله السلام الشرك يحبط العمل وقدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فالشرك محبط للعمل مفسد للعمل صاحبه خالدا في نار جهنم عياذا بالله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون من الموجبتان هذا الحديث في صحيح مسلم عن جابع أتدرون من الموجبتان قال الله ورسوله أعلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل أنجنة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 إذا لابد أن تتعرف على الشيخ واليوم من الناس من يعرف أبوابا حتى من بعض المتثقيا يعرف أبواب الطهار التيمم غسل الجنابة صلاة النوافل صلاة الإيدين وهكذا أنضى عمره في تعلم هذا وفي معرفة هذا لكنه لم يحقق التوحيد الخالص ولذلك تجده يعلم الناس الصلاة والغسل والحج والزكاء ويقول يا سيدي فلا أو يقول النبي وكذلك أيضا ربما عنده حضر يشهدها أو يذب لزاوية من الزوايا يهز رأسه معهم هذا انشغل بمثل هذا وترك أن يتعلم توحيد الله عز وجل وترك التفقه في الفقه الأكبر وهو إخلاص الدين لله عز وجل فإذا هذا التعلم لتوحيد الله عز وجل من أجل أن لا تقع في شبكة خطيرة ما هي هذه الشبكة؟ شبكة الشرك مصيدة الشرك الشيطان أول ما يبتدئ مع الإنسان في إغوائه يبتدئ بماذا أنت الشيطان يبتدئ في غواية الإنسان بماذا أول ما يبدأ ما عندك جواب تفضل استريح نعم الذي عنده جواب وسنتدرج معه قم أول ما يبتديه الشيطان أن يوقعك في حبائل الشرك فإذا لم يستطع ينتقل إلى البيدع فإن لم يستطع ينتقل إلى الكبائر فإن لم يستطع الصغائر فإن لم ينتقل إلى فضائل الأعمال يشغلك بعمل مفضول كي تترك العمل الفاضل أرأيت الشيطان عدو ولما هو عدو أجيب عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو طيب يجلس من يعيدها؟ من يعيد التدرج الذي يسلكه الشيطان خطير خطير من قم أنت يبتدئ معك بالشرك بالله فإذا نجوت ذهب إلى البيضاء فإذا نجوت ذهب إلى الكبائر فإذا نجوت ذهب إلى, نجوت ذهب إلى الصرائر فإذا نجوت للعمل. إلى فضائل الأعمال يشغلك بالمفضول كي تترك الفاضل أرأيتم إلى هذه العداوة العظيمة أول ما يرتدئ في الشرك فإذا كنت جاهلا بالتوحيد ستقع إذا كنت مهملا للتوحيد ستقع إذا كنت تعتقد أن التوحيد ليس مهما ستسقط ستسقط ولذلك دعوة الأنبياء تحقيق توحيد الله عز وجل نوح عليه السلام اجلس كم بقي يدعو قومه يا ابو قوم نوح كم بقي يدعو إلى التوحيد كم لا يمينا ولا شمالا لن يساعدك أحد انظر واحد اثنى ثلاثة خمسة سبعة. تسعة ما شاء الله كثير الذين يعرفون كم بقي نوح في قومه يدعو إلى التوحي عندك يا أبني كم بقي نوح عليه السلام ما تدري ما تدري أو أنت خائب قل يا أبني قل مئتين عام اجلس نام عندما من من الأبناء الصغار هل قمت أنت؟ قم كان بقي نوح سمعت من أحد في أحد أخبارك ألف سنة إلا خمسين عاما صحيح أحسن انظر يا المدة التي بقيها نوح يدعو إلى توحيد الله عز وجل والجماعة عندهم الدعوة إلى التوحيد الآن دعوة قديمة دعوة قديمة إذا قلت يا قروم أخلصوا دينكم لله قال ليش نحن أبن ولا أبو جال ولا أمية يظن أن الشرك منحصر في صنم يظن أن الشرك منحصر في صنم الشرك صوائه كثيرة وأحواله كثيرة وشبكته خطيرة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 هذا مهم هذا مهم أن تعلم كفار قريش إذا قلت له من الخالق ماذا يقول الله من الرازق الله من المدبر الله إذن لماذا صاروا مشركين ولماذا قاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم لماذا في أحد عنده جوابنا في الصف الأول اللهم حاولينا لا علينا نعم هذا ودعائكم في أي؟ أين من نختار أنا عندك فضل أحسن لأنهم لم يخلصوا العبادة لمنه وحده اتخذوا وسائط وشفع ولذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقولهم إن الله رازق مدبر ملك محي مميد كان ينزمهم أن يعبدوه يعبدو وحدهم لا شريك لا إذا كنت تقول بأن الله الرازق الخالق المدبر المحي المميد فماذا تملك هذه الأصنام ماذا تملك اللاتة ماذا يملك لك عزة ماذا يملك لك هبال ماذا يملك لك ماذا يملك والأصنام من الذي يصنعها من من هم أنفسهم يصنعونها ولذلك جاء من لطائف ما ذكر أن الواحد منهم يصنع صنما بتمر يصنع صنم بماذا بتمر فإذا جاء أكله فإذا جاء أكله إله يؤكل إله يؤكل وأنت تأتي إلى هذا الصنم أنت تتكلم فهل هو يتكلم لا وأنت تسمع فهل يسمع أنت تتحرك تمشي وتغدو وتروع وهو تضعه حيث وضعته إذا وضعت هنا بقي هنا إذا رضعت هناك مشى هناك أي إله هذا أي إله هذا لا شك أن هذه الجاهنية التي كانوا عليها القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررون بأن الله تعالى هو الخالق المددر وأن ذلك لم يدخنهم في الإسلام والدليل انتبه دعوة أهل السنة والجماعة قائمة على الأدلة قائمة على الأدلة الدعوة السلافية دعوة أهل الحديث دعوة أهل الأثر ما فيها حدثني حدثتني جدتي عن عمتي ما عندنا وما عندنا قال فلان في متن الأزهار وقال فلان في متن كذا وقال إلان وقال الشيخ فلان وقال العارف بالله فلان ما عندنا ما عندنا الذي عندنا ما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة. رضوان الله عليه أرأيتم؟ هذه الدعوة الصافية النقية الحزبيون هل عندهم قال الله قال رسوله؟ لا قال حسن البنا. قال سيد قطب قال قال شكري مصطفى هذا رأي جماعة التكفير في قال محمد الياسر كان دهلوي معصر جماعة التبنير. وقال غلان وقال إلان فأين قال الله؟ قال رسوله انظر إلى المؤلف الآن يأتي لك بالدليل لأنه لا حجة لأحد لا حجة لأحد الحجة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الآمر انظر جوابهم الآن فسيقولون الله قل أفلا تتكون إذن يقضون ويعترفون بأن الله الخالق الرازق المحيم همين الآن الذين يعبدون الأولياء ويتقربون إليهم يقول الله هو الخالق والرازق المحي المميت طيب إيش تفعلون عند القبر وإيش تسويات ماذا تفعلون قال واسطة واسطة يشفع لنا كذلك كان أبو جهل يفعل وكذلك كان أبو لهد يفعل وكذلك كان كفار قريش يفعل طيب أظن أنه قد بقي نصف ساعة نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا بإذن الله عز وجل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا